الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فمعنا اليوم السؤال الثاني والأربعون من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله السؤال الثاني والأربعون يقول السائل هل من خالف الفرقة الناجية الطائفة المنصورة في مسألة الولاء والبراء أو في مسألة السمع والطاعة لولاة الأمور برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية يخرج منها مع موافقته لهم في باقي مسائل العقيدة فأجاب الشيخ الله خيرا بقوله نعم إذا خالفهم في شيء ووفقهم في شيء فإنه لا يكون منهم فيما خالفهم فيه ومنهم فيما وافقهم عليه وعليه في ذلك خطر عظيم ويدخل في الوعيد كلهم في النار وقد يدخل النار بسبب هذه المخالفة إذا إلى آخر ما قال الشيخ زاو الله خيرا لكن هنا طبعا التعليق سيكون على أمرين الأمر الأول المخالفة في مسألة الولاء والبراء الولاء والبراء في الإسلام والب... والولاء والبراء في السنة هذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة ويعقدون عليه الولاء والبراء يعني أو قبل ذلك معنى الولاء هو المحبة والنصرة ومعنى البراء البغض والعداء والمخالفة فأهل السنة يوالون المسلم يوالون السني ويعادون الكافر ويعاد ويعادون المبتدع فالمبتدئ له نصيب من قول الله تبارك وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوالدون من حاد الله ورسوله فالمبتدئ معه نوع محادة فهم يبغضونه في الله لله لذلك لهذا القول الذي ابتدع فيها وهذا الأصل متفق عليه بين السلف نقل الاتفاق أبو عثمان الصابوني والبغوي رحمهم الله والآثار عن السلف في ذلك كثير وهذا الأصل بارك الله فيكم خالف فيه المميعة طبعا مخالفة أهل البدع تلقائيا لكن نركز على المميعة لأنهم فتنة هذا الزمان هذا الوقت الذي نحن فيه فتنته في المميعة وفي الحددية وخطرهم على هذه الدعوة كبير فتلبيسهم على الشباب كثير ويدخلون بين أهل السنة ويظهرون السنة بداية ثم إذا تمكنوا أظهروا حقيقة منهجهم وأفضل ما يعرفون به هو أن يذكر عندهم رؤوس هذه المناهج ويمتحنون بذلك امتحان المميعة مثلا يكون بالحلب. وبعبد المالك رمضاني عدم البراءة منهما أو من منهجهما يدل على التمييع ويدل على أنك تحمل هذا المنهج ولا تريد أن تصرح بمكر وغبف على سهل ولا أبرأ إلى الله من الحلب ومن عبد المالك رمضاني ومن منهجهما ويدحي الأمر منهج التمييع نصص على ذلك وتنتهي القضية ما الذي يمنعك من التصريح بذلك والصراخ به إذا كنت تدين الله بذلك كذلك الحدادية صرح إذا اتهمت بذلك ببراءتك من محمود الحداد ومن فالح الحربي ومن من كان على منهجهما منهج الحدادية منهج الغلوب وتبرأ من ذلك ينتهي الأمر إذا كنت بحق تبرأ إلى الله من هذا المنهج فما الذي يمنعك من الصدع بذلك خاصة عندما تتهم بهذا الأمر الأمر سهل أبرأ إلى الله من هذا المنهج منهج الغلو منهج الحددية منهج فلان وفلان تحت القضية ما تعمل مشكلة ولا صدع في الدعوة من أجل قضية كهذه لو كنت صادقا في منهجك فالحذر من هذه القضية بارك الله فيكم هذا الأصل أصل الولاء والبراء على السنة خالفت فيه الممية فيوالون أهل البدع ويحبون أهل البدع ويجالسون أهل البدع ويبغضون السلفيين أهل السنة ونحبونهم ويحذرون منهم ولاء لأهل البدع وحرب على أهل السنة ومن خالف أهل السنة في هذا الأصل فليس منهم أو في أصل السمع والطاعة لولاة الأمر المسلمين في غير معصية الله هذا الأصل كان مقررا عند السلف وهو من أصول أهل السنة والجماعة وخالفت فيه الخوارج فتحذر بارك الله فيك النقطة الثانية وهي مهمة جدا أيضا نريد أن ننبه عليها وهي قول بعض أهل العلم ومنهم المؤلف خير أن من خالف في أصل من أصول أهل السنة والجماعة يكون ليس منهم فيما من خالف ومنهم في غير ذلك هذا القول باطل مع احترامنا وتقديرنا للشيخ ولمن قال به من العلماء الأفاضل لكنه قول كما علمون هؤلاء الأئمة يزاهم الله خيرا أن نعرض كلامهم وكلام غيرهم من أئمة هذا الزمن وممن قبلهم وممن بعدهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح نحن بحمد الله ممن أمتاز به عن الجنين أننا ما عندنا إنسان مقدس لا يخطئ غير النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يخطئ في الشريعة لا خطأ والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نأخذ قوله في كل شيء كما قال الإمام مالك هذا أصلنا كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر النبي صلى الله عليه وسلم عرضنا هذا الكلام الذي ذكره الشيخ رضا الله خيرا على منهج السلف فوجدناه خطأ فتركنا القول واحترامنا للشيخ باقي من أين علمني أنه خطأ نظرنا إلى ما قال نعيم بن حمد قال من قال فحديثا معروفا لم يعمل به وأراد له فهو مبتدع. وقال البربهاري في السنة في شرح السنة قال لا يكون رجل من أهل السنة حتى تجتمع فيه خصال السنة وقال الإمام أحمد في أصول السنة قال هذه خصال السنة أو هذه أصول السنة من خالف منها أصلا واحدا لم يكن من أهلها هذا واضح وما زال السلف رضي الله عنهم يحكمون على الخوارج بالبدعة بمخالفة أصل ولا يقولونهم من أهل السنة والمرجئة والقدرية والجبرية وغيرهم خالفوا في أصل واحد ما قالوا هم من أهل السنة في غير ذلك وهم من أهل البدع في هذا الاصل أبداً فالقول الصحيح والذي لا يجوز غيره أن الشخص إذا خالف أصول السنة في أصل واحد لم يكن من أهل السنة بل هو من أهل البدع والتفصيل هذا لا يجوز الذي ذكر في الجواب فهذا التفصيل هو الذي يتكئ عليه أهل البدع في الدفاع عن أهل البدع والضلامة قل لك لا تترك الشخص إذا خالف في أصل واحد خلاص احذر هذا الأصل وخذ عنه البقية لأنه من أهل السنة في البقية وهذا باطل الكلام آثار السلف كثيرة جدا في رد هذا القول منها ما ذكرنا لكم وصلوا الله لنا ولكم التوفيق والسداد نكتفي بهذا القدر والحمد لله